والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفّر عنهم سيئاتهم ولن جزّي أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا.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 أوليس الله بأعلم بما في صدور العالم، ولا يعلم الله الذين آمنوا،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 لن نجئنه وأهله إلا مرأته كانت من الغابرين، ولما أن جاءت رسولنا لطاسيه بهم وظاق بهم ذرعا، وقالوا لا تقف ولا تحزن.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 ولقد تركنا منها آية بينت لقوم يعقلون وإلى مدينة أخاهم شعيب فقَالَ يَا قَوْمَ عَبُدُ اللَّهِ وَرُجُلُ يَوْمِ الْآخِرَةِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ أُذْكُرُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ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 والذين آمنوا بالباطل وكفعوا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلون كبالعذاب ولو لا أجل مسمّل جاءهم العذاب ولا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 خلقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، فإننا لفكون.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 وَمَن أَظْلَمُ مِمَن يَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَو كَذَّب بِالْحَقِ لَمَّا جَاءهُ أَلَعِيسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّ وَلِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَ نَهْدِيَ نَهُو